الله حظاً، إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليعزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.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 تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجنوا الشر استعجاله بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقانا في قضيانهم يعمهون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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ثم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 الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض.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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرًّا وَأَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوا فِي آيَاتِنَا قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ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 بهم دعوا, الله دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا يبغون في الأرض بغير الحق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 فاختنط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتها اجاحم فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من فشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهدا بيننا وبينكم إن عن عبادتكم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 من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَالْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَنَاصِرُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق من يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدام فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا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 كنتم به تستعجنون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق هم قل إي وربي إنه لحق وما بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفتدت به وأسر ندمت لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن